بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 الذي خرق سبع سماوات اضطراقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ارجع البصر هل ترى من فطور ثُم رج البصَر كَبْتينياقالبِلَكَ البَصَرُ خاسِأَوهو حَسثُ الرْج البصًَا كَبوتَينقال وَلَقدَد زََّ السَّمَا أَدُّ ييا بِمَ صَابِي حَوجَعََّهَا رجُمًا للِشَّطين وَلَقدَد زًَاَّ السَّم أَدُّ يابِمَ فَاضِي حَوجَعََّهَا رجُمَ للِشطين وَأَْتَدناَا وَعتَدُناَا لَهُ ذاابَ السعيد وَلَّينَ كَثَوا بعبِّهِم مذاَبُ جَهل النَّم وَبسَمصيد وَلَّينَ كَثَوا ببِّنِ مذاابُ جَهن النَّم وَبسَ اِذَا الْقُفُ فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ اِذَا الْقُفُ فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فَكَذَّبنَا وَقُلناَا مَ نَ الزَّل اللهَّهُ مِ شَيْ آاتُمْ إن إِلَّا فِي ظَلالٍ كَبير فَكَذَّبنَا وَقُلنا مَانَ الزَّلَ اللهَّهُ م شيءَيْ إ إن آاتُمْ إِلَّا فيِي بررالٍِ كَبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعيد فاعترفوا بدنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وَاَسْتُرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ أُجَهِّرُ بِهِ وَأَسْتُرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ أُجَهِّرُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ الصدور أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في سَمَاءَ أَنْ يَبْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ جِسْمَاءَ أَنْ يَبْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ أَسَتَعْلَمُونَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِ الْعَذَابُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِ الْعَذَابُ أَوَلَمْ يروا إلى الطير فوقهم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 أَمَّنْ هذا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ أَمَّنْ هذا الذي يَرْزُقُكُمْ إن أَمْسَكَ رِزْقَهُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ الْجُوعُ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ بَلِ الْجُوعُ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ يمشي سويا افمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا اهدا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم أهداء وَيُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ عِنْدِهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلنَّاسِ ۗ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلِلَّذِينَ لَمْ يَشْكُرُوا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَلَمْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد إن 117. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين 118. قل إنما العلم عند الله فلما رأوه زلفة سئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تجدعون فلما رأوه زلفة سئة وجوه الذين كفروا هذا الذي كنتم به تجدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يجير الكافرين من عذاب قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ مُبِينٍ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 هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله